هذه النشيدة اهداء من منتدى الكندري دوت كوم انا مسافر مع الدنيا ولدري وين تاليها ولدري وين تبحر بيها نعم قالوا يا ابن آدم تحرص من بلاويها ترى أحسن تهملها وعن درب تجنبها نحن نسافر مع الدنيا وندري وين تاليها وندري وين في المرة مراكبها نعم من بلاوينا ترى احسنتها الهوى عندهم كيتجنبها <تصفيق> وانا واعيش نبتر وش الهلا فاويها ولا عارف يا كثر اللي تجرح من مطالبها وانا واعيش نبتر وش خليها على الله وانا صادق بخليها مع اني عنها كل سوى يا كلمة غريها وفهمها أنا لي كم تمنى فسيكسبها ونا والله ما بدي بكل شيء نجاريها وحاول لك تمل حرى وبين إني صاحبها إليها ذاك اليوم وبرد الحر ت فيها وعل هشن السالذا عزم حارفه الى نل اليوم وبرد حوت فيها وعل هشن انسى اذا عزم حرفها انا مسافر مع الدنيا ولا ادري Amen. Mm -hmm. على الله وانا صادق بخليها ما ني داري عنها كل سواياها عذار دا خشى مر جارماضيها ولا إذا قالوا ما كنت أضلاح بايرها وإذا حجت حجاي إجهال أول من يباتيها ولا أقدر أضيع أي فرصا كنت حاسبها يا في عواقبها انا مسافر انا مسافر انا مسافر ما لي لي ادري مسافر مع الدنيا